التي تنتشر في اوساط المسلمين وهي ظاهره جد خطيره وهي ليست جديده بل قديمه متجدده هذه الظاهره كلما تفكرت فيها ازددت عجبا من عدم الحديث عنها مع انها مصيبه وقد تكون هذه الظاهره من اكبر الاسباب التي تجلب العقوبات وتسلب النعم نسال الله لنا ولكم العافيه انها باختصار ايها الاخوه تتعلق بالركن الثاني من اركان هذا الدين الصلاه الذي لا يصلي لا حظ له في الاسلام واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعوا على امر من امور الدين اذا ترك فان صاحبه يكفر من الامور العمليه الا الصلاه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الامور تركه كفر يعني من الاعمال تركه كفر الا الصلاه لا حظ في الاسلام لمن لا يصلي لكن الظاهره التي اريد الحديث عنها ايها الاخوه هي موضوع صلاه الفجر كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم بعد صلاه العشاء الا النوم لا يوجد كهرباء ولا اضاءه ولا اسواق ولا زيارات ولا اتصالات ولا وسائل الهاء ولا اجهزه اذا غربت الشمس انتظروا العشاء حتى يصلوا العشاء ثم ينامون اليوم بعض الناس لا يبدا يومه الا مع غروب الشمس فانتكست الامور ومن نتائجها ان صلاه الفجر تئن ايها الاخوه الكرام ليست المصيبه الان فقط في ترك الصلاه المصيبه ايها الاخوه ان الذين لا يصلون الفجر لا يشعرون بالذنب وربما ينتقدون الاخرين على بعض المعاصي تجد رجلا مثلا يعيب اخر لانه عنده بعض العقوق ويقول كيف هذا الرجل ما يخاف الله صحيح كلامه صحيح انت لا تصلي الفجر بعض التابعين افتى بان الذي يتعمد يتعمد ترك صلاه واحده حتى يخرج وقتها افتوا بانه كافر تصوروا ايها الاخوه الكرام الرجل الذي يصر على ان هذه الصلاه واحده فقط يصر على انه لن يصليها حتى يستيقظ من النوم وحتى يفرغ من مشاهده مباراة الى اخره افتى بعض التابعين بانه كافر وقالوا هذا ترك الصلاه متعمدا ايها الاخوه ان الامر خطير خطير خطير الى ابعد حد والمشكله والمصيبه كما ذكرت قبل قليل من الذي يتحدث عن هذا الموضوع بعض الناس يعيشون في بيت واحد تمر السنه والسنتان والثلاث والاربعه ما يتحدثون عن هذا الموضوع ولو دخل سارق وسرق منهم جهازا ب 10 ريالات لا اقاموا الدنيا ولم يقعدوها مصيبه نعم هي مصيبه لكن اين انتم من الشيطان الذي يسرق منكم صلاه الفجر اعواما عديده وكان شيئا لم يحدث ايها الاخوه حديثنا اليوم ليس عن الذين لا يصلون وليس عن الشاردين عن ابواب الجنه المقبلين على الشهوات والشبوهات ان حديثنا ايها الاخوه عن بعض اخواننا الذين فيهم من الخير شيء كثير وفيهم من الطيبه وحب الله ورسوله ولكنهم اذا جاءت قضيه صلاه الفجر كان عندهم استثناء من رب العالمين انهم لا يصلون الفجر هذا الواقع ايها الاخوه الذي ينغمس فيه مع الاسف كثيرون ممن نحبهم وممن نود لهم الخير ولا يرضينا ابدا ان يموتوا على هذا الوضع ايها الاخوه الكرام كثير من الناس لا يستيقظ الا بعد صلاه الا بعد طلوع الشمس الله عز وجل الذي امرنا بالصلاه وهو غني عنا اخبرنا ان الصلاه لها وقت وان الذي يصلي خارج الوقت مثل الذي يصوم رمضان في شعبان انسان يقول انا رمضان لا اريد ان اصومه ولكن ساؤخر صيامه الى ذي الحجه هل هذا يقبله احد الجواب بالاجماع لا سؤال ثاني ايهما اهم الحج او الصلاه الصوم او الصلاه الصلاه فكيف نقبل هذا في الصلاه ولا نقبله في الصوم وفي الحج وفي غير ذلك ايها الاخوه الكرام اذا طلعت الشمس خرج وقت صلاه الفجر فاي حجه لدى كثير من اخواننا المسلمين الذين يمر عليهم الشهور ما يصلون الفجر في وقتها نحن الان لا نتحدث عن الصلاه مع الجماعه مع انها واجبه نتحدث عن الصلاه في وقتها يا اخي المسلم ايها العبد الفقير ايها العبد الفقير الى ربك اذا تاخرت عن عملك دقائق كيف يكون حالك ذهنك مشغول وقلبك خائف وانت في اشد حاله من الحياء من رئيسك رئيسك لا يملك لامره نفسه شيئا لا نفعا ولا ضرا لا تدري كيف تقابل هذا الرئيس وتستحي وتعتذر وربما كذبت من اجل التاخر عن دوام الا تستحي من الله الذي كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى اتخشى الناس والله احق ان تخشاه ايها الاخوه الكرام علاج هذه المشكله التي صارت ظاهره مع الاسف ظاهره اول امر في مساله العلاج لمن كان جادا ويخاف ان يلقى الله على هذا الذنب العظيم اول مساله هي احساس المسلم بحاجته الى الله الشعور بالفقر الى الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد هي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ارايت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله يقول المولى جل وعلا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء عبادتنا لا تزيد في ملك الله شيئا والحديث رواه مسلم اول جرعه ايها الاخوه من العلاج ان يندم الانسان ندما حقيقيا على ما فات ويبدا العهد مع الله بصدق والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل في كل ساعه ابواب التوبه مفتوحه اول شيء ايها الاخوه الذي وقع في هذه المصيبه عليه ان يندم يندم وينسى ما فات ويقبل على الله عز وجل لعل الله ان يحسن خاتمته ثم بعد الندم والاحساس بالتقصير والتفريط والخوف من الله عز وجل والتامل في قرب الموت من احدنا فهل يحب احد منا ان يلقى ربه مصرا على ترك صلاه مفروضه ثم بعد ذلك علينا جميعا ايها الاخوه ان نعرف مكانه صلاه الفجر صلاه الفجر لها مكانه عظيمه جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم ويقول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا فالذي يصلي الفجر ياخذ اشاره وعلامه على انه ان شاء الله ليس من المنافقين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ويقول عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار تامل يا اخي المسلم في هذا الحديث ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم يعرجون الى السماء فيسالهم جل جلاله وهو اهلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون رواه البخاري الذي يصلي العصر والفجر في وقتها مع الجماعه هذه شهاده له من ملائكه السماء جاءوا فوجدوه يصلي العصر وذهبوا في الليل وجدوه يصلي صلاه الفجر وجاء في حديث صحيح عند ابي نعيم في الحليه قال عليه الصلاه والسلام افضل الصلوات عند الله صلاه الصبح يوم الجمعه في جماعه قف يا اخي اليوم هذا الذي نحن فيه من منا فاتته صلاه الجماعه الذي فاتته الصلاه يجب ان يرجع الى بيته ويراجع حساباته افضل الصلوات عند الله سبحانه وتعالى صلاه الصبح يوم الجمعه في جماعه ما هذا التفريط والله كان بعض الناس حازوا حسنات كالجبال فقال الله لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اين نحن ايها الاخوه العمر قصير والاستثمار قليل فعلينا ايها الاخوه ان نقف مع انفسنا جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاه والسلام من صلى البردين دخل الجنه من صلى البردين دخل الجنه البردان هما الفجر والعصر كما مر معنا في حديث الذي فيه ذكر الملائكه المتعاقبين علينا ثم تذكر يا عبد الله تذكر يوم القيامه يوم يقول المنافقون للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هذا النور ايها الاخوه بامكانك ان تاخذه معك الان ولا تحتاج الى مثل هذه المواقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه حديث صحيح رواه احمد وغيره وجاء ايضا في الحديث الصحيح الموقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا كنا يعني من يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع النبوي كنا اذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اسانا به الظن معلوم ان اساءه الظن في المسلم حرام اجتنبوا كثيرا من الظن الصحابه الذين طبقوا هذه الايه عندهم استثناءات فالذي لا يصلي الفجر في الجماعه ما يحسنون فيه الظن اترضى يا اخي المسلم ان يسال احد عنك فيقال اعوذ بالله من هذا الرجل لانه لا يصلي الفجر اترضى هذا الذي قال عنك هو ما ابعد النجعه كلامه صحيح بدليل انه تبع الصحابه رضي الله عنهم فهم لا يحسنون الظن في من لا يصلي الفجر مع الجماعه فكيف بمن لا يصليها في وقتها فكيف بمن لا يقيم لها وزنا فكيف بمن ينام قبل الفجر بنصف ساعه او ساعه وكان شيئا لم يحدث ولا يستيقظ ربما الا بعد صلاه الظهر ايها الاخوه الكرام الامر خطير جدا ويحتاج منا الى رجوع الى الله سبحانه وتعالى فان من اعظم مما تدفع به العقوبات ان يتوب الناس الى ربهم واي توبه مطلوبه اكثر من ان يتوب الناس من هذا الذنب العظيم وهو تاخير صلاه مفروضه من افضل الصلوات عند الله عن وقتها مع التراصدي والاصرار اعاذنا الله واياكم من سوء الاعمال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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله هذا الموضوع موضوع صلاه الفجر نحتاج جميعا أن نقف مع أنفسنا فرادا ومع غيرنا يقول الله عز وجل قل انما أعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا موضوع صلاه الفجر ذكرت مقدمه وهي ان اكثر الناس لا يصلون صلاه الفجر وهذا الموضوع لا بد ان نعترف به ولا داعي للانكار ولا داعي للمزايده على هذا الكلام الدليل انظروا الى المساجد المسجد الذي يصلي فيه 200 الفجر لا تجد الا احيانا 30 او 20 كثير من الناس اذا سالته بصدق متى تصلي الفجر قال قبل الذهاب الى الدوام كثير من الطلاب سئلوا في الجامعات وفي الثانويات متى صليتم الفجر فالصادق منهم قال انا اصلا ما صليت والذي عنده كذب قال صليت في بعد ما استيقظ وبعضهم بالفعل لما استيقظ صلى نقر ركعتين في دقيقه ودقيقتين ثم ذهب وهذا يعد نفسه يقول انا احسن من غيري الكثير من الشباب ما يصلون اصلا وبعض الناس عنده اسقاط صلاه الفجر يصلي الظهر ربما في الدوام والعصر اذا ما كان نائما ربما صلى المغرب مع الناس الفجر ما يصليها تعتقدون ان هذا الكلام فيه مجازفه والله الذي لا اله الا غيره هذا هو الواقع كيف نعرف الواقع نعرف الواقع ايها الاخ باثاره المشكله يجب ان نثير هذه القضيه نتحدث عن الصلاه وانها ركن وانها مهمه الى اخره وان الذي يترك الصلاه كافر كما جاء في الاحاديث ثم بعد ذلك نتكلم عن الفجر ايها الاخوه الفجر فيها مشكله لا شك وقد ذكرته في بدايه الخطبه الناس انقلبت حياتهم كان الناس في السابق الفجر ربما كثيرا منهم يستيقظون نشيطين قبل صلاه الفجر الان الناس تاتي صلاه الفجر وهم في لذه النوم ناموا ساعه او ساعتين او ثلاث فالمشكله كبيره ومتعمقه وعلاجها يحتاج الى اشياء الى علاج مشكلات اخرى فهذا الموضوع يحتاج الى علاج وساتحدث باذن الله في الخطبه بعد القادمه بعد القادمه ان شاء الله بعد اسبوعين ساتحدث عن بعض العلاجات لمن كان جادا ليس جادا في اصلاح نفسه فقط بل حتى في اصلاح غيره والله يا اخوه ان بعض الناس وهذه القصه معروفه اعرفها واعرف بعض اصحابها كان بعضهم يتصل على الاخر بالهاتف وهو في امريكا من اجل صلاه الفجر تصوروا ايها الاخوه وبعض الناس يفعل اشياء ربما مضحكه يربط رجله بشيء ويعلقه في مكان مرتفع حتى يستيقظ بعض الناس عنده ثقل في النوم عنده مشكله وينام متاخرا لكنه صادق في الاستيقاظ هذا حتى لو فاتته صلاه الفجر احيانا فالله عز وجل الغفور الرحيم نتحدث نحن عن الاصرار الاصرار يصر على الاستيقاظ من اجل الدوام وما بين الدوام وصلاه الفجر احيانا الا ساعه اي خسران اكبر من هذا اي مصيبه حلت على هذا الانسان اي مصيبه نزلت في ذلك البيت الذي ينام رب البيت وزوجته والبنات والابناء وكان شيئا لم يحدث ثم يستيقظون وقد بالت الشياطين على وجوههم وكان شيئا لم يحدث اين الاسلام اين البراءه من النفاق اين نحن ايها الاخوه عن الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نقول المسلمون فيهم المسلمون في البلاء فينا نحن نحن فينا بلاء اذا لم نرجع الى الله عز وجل فلن يكشف الله ما بنا هذه سنه لن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا انت انصر الله ينصركم اذا ما نصرنا الله في الامتثال له بالعبوديه في الصلاه التي هي ركن من اركان الدين فكيف ينصرنا الله تبارك وتعالى سنواصل الحديث ان شاء الله بعد خط بعد اسبوعين باذن الله بالنظر في علاجات جاءت في السنه النبويه وعلاجات مجربه وهذه العلاجات يجب ان ناخذها ماخذ الجد لانفسنا ولاولادنا ولاخواننا ولاصدقائنا من منا ايها الاخوه ما عند صديق يحبه وعنده تقصير في صلاه الفجر كلنا ذلك الرجل اسال الله باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا الاخلاص وصدق النيه وان يجعلنا جميعا واخواننا المسلمين من مقيمي الصلاه ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاه اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا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 اللهم اننا نسالك باسماك الحسنى وصفاتك العلا ان تفرج هم اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم نفس كروبهم اللهم اشف مرضاهم وارحم شهداءهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم اللهم عليك بالطواغيت وجنودهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا انك سميع قريب اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamy.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته